أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 بناؤكم بناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تقشون كسادها ومساكن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 119. الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين